شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم ان فسكم اذ تدعون إلى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا ثم نتين واحييتنا ثم نتين فعدرفنا بذنوبنا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 يُقُمُّ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا مَن يُرِيدُ فَدَعْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَفِي عُلُوِّ الدَّرَجَاتِ ذو العرش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 لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كثبت لا ظلم اليوم الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم